قل أفغير الله تأمرون عبود أيها الجاهلون ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك لئن أشركت لا اعمل وكلا تكن ولا تكن من الخاسرين وما قدر الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماء. وَصَاعِدَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ مَن فِي خَفِيَّةٍ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ يَانُ وأشرطت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجي من نبيين والسهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وغفيت كل نفس Hold your head. أَمْ يَأْتِيكُمْ رُسُلٌ كلمة العذاب على الكافرين ترملاء كتحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم يسبحون بحمد ربهم وقضي نحي وتضيفن به حقا وقيلا الحمد لله وقيلا الحمد لله رب العالمين